فلسطين متى ياتيك من خلف المدا جند متى نقتل في زحفه يسير براكبه الجد فلسطين متى ياتيك من خلف المدا جند متى نقتل في زحفه يسير فيه الايمان والضاء وفيه جنانه تبدو فيه الايمان والضياء وفيه جنانه فلسطين متى ياتيك من خلف المدى جند فلسطين متى ياتيك من خلف المدى جند فتنخل في زحف يسير بر بِكُنَيْمَالُ اللهُ وَفِيهِ جِنَانُ تبدو, <تصفيق> تَبْدُو بِهِ الإِيمَانُ وَالضَّاءُ وَفِيهِ جِنَانُهُ تَبْدُو فِلِسْطِينُ مَتَى يَأْتِيكِ مِنْ خَلْفِ دعوات الحق قد سرنا بلا خوف ولا اجل لندعو الامه العظمه لصدق القول والعمل دعوات الحق سرنا بلا خوف ولا اجل لندعو الامه العظمه لصدق القول والعمل وتحدوها الى الاقصى بروحي الحب والامل الى الاقصى بروحي الحب والامل فلسطين متى يأتيك من خلف المدا جند فلسطين متى من خلف المدا جند متى نختال في زحفه يسير براكب الجد في جنان الله وفيه جنان تبدو به الايمان والضاء وفيه جنان تبدو فلسطين متى ياتيك من خلف المدا جند أخي في ساحة الأقصى وفي جنين والكرمل وفي عكا وفي آفا وفي بيسان والمجدل اخي في ساحة الأقصى في جنين والكرمل وفي عكا وفي آفا وفي بيسان والمجدل رأيتك واثبة عظمى لكيد البغي, لك البغي لم تحفل فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند يا نسمة الشام الحبيبة يدل الغرب راح يخفكم ابنا تيروا يا من وترق يقيم من الله وفيك فلسطين متى ياتيك من خلف المدى جند